عشت صوتك وضحكتك وجهك رضاك وغدت جهاتي بالمحبة جهاتك غصبا عليك استاهلك وتحداك لني الوحيد اللي فهم منتهاتك غرامك غناني من الناس وغناك عن كل شخص معجب في صفاتك بوح عبد تعبت ادور شوفك قبل لا القاك جيتك وروحي قبل لا جيك جاتك روحي تحبك قبل لا حب لا ماك ولا ماك تحبني اكون بحياتك فديت كبدك يا هو الحب مغلاك ارسم على كف الحنين امنياتك وينك تباطيتك وقلبي تباطاك شوقي حياك وشوق لا غبت ماتك ضم الضروع اللي تعبها محاتاك حب العيون اللي تموت بغلاتك أكبر فخر للأرض لا دشت بخطاكي واكبر فخر للحب اني غناتك حظ الهوى تتنفسه في حناياك حظ العطور اللي تلامس عباتك انا ضمان العشق والماي الدجلاك والنيل نيلك والاماني فراتك ما صرت بشوق وحب لولاك لاك تحب روحي قبل احبك وجاتك ما ودي احبك عشانك رضاك ودي اكون اجمل حدث في حياتك بوب عبد الله, الله عبر البلاك بيري عبر بين كود 7F9C25D3